سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات عليك يا أبيب سالم عليك صلوات الله عليك أشراق الكون ابتهاجا بوجود المصدر طفا أهمن ولي أهلي Holy <laughs> on اضربوا يا هلال مسانه فهذروا اليوم بغرات واستضيعوا A rabiszadik lay ga khali ro bi Arhaban jó, arhaban na, No race فاجعل يا, يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي يا الله يا الله وعطينا ما قد سعلنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي يا الله محمد يا الله منا يا الله. بلغا خير الانام يا الله, الله ربي الليذنوبيا الله, الله. املى الهدى محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي في الليذنوبيا الله ببركات النبي محمد يا الله صلوا على سيدنا محمد